وحلل لكم ليلة الصيام rafsu ila nisaikum hanna libas lakum wa antum libas علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فتاب الآن مباشرهم ونفتن من كان الله لكم ونقول والشرب وَالْدِّينِ مَنَافِعُ فَيِرْصُصُ مَا آتِي النُّصْيَا مَا إِلَّا إِلَٰهِ حدود الله فلا تقرغوها فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Yes. يسألونك عن الأهلة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا